الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا مباركا صيبا ويخبر ربنا ويخبر ربنا ويخبرنا ينفذي جدال وجهه وعظم سلطانه الحمد لا ينقفع ولا أثناء عددا ما حمده سبحانه الحاملون وعددا ما غفل عمده إني جد جداله الغافلون وأشهد أن لا إله إفضاه أحد أحد فرض صمد لا والد ولا ولد رب عزيد قائم له جبيه قد تجد جب صاحب الملكة القائمة والعزمة الدائمة شعاهم من ذاك يتفق غضب سنوك أحد الأرض ونبحث من غضبك تلسق الروح ومنظمت في عين الدنيا قطاط من طيب جودك تلأ أرض ريلا ونطرق بعين ذاك تجعل الكاثر وليلا وجل أن سيدنا محمد عبد هو رسوله المصطفى هو المصطفى والمختار الذي احاط الله صحانه هو تعالى بعمره تمنيهم بقدره وأذلين على عون امره فقال عبد القائل ان عمرك به من عمر كل اخواري انوار تسرطها صراخ في جهاد المتزيه وجلاد وطغيه من اشياء ازاله الظلم وإزاعة الظلماء لتنوير الأسئلة للأنوار المسعدة مدى للناس والريناس من الكتا والفرقاء لتحرير الإقابة من ذبحة الظلال والكفراء فصلت أبو ما وسفل على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الظاهر صرفاً وسلاماً يطعه إلى مقاب الوزيلة ويكونان لنا يا مولانا موجباً للشفاعة في يومٍ لا ينفع فيه مال ونحيدة يا ذا الجلال الإكرام يا ذا الجلال الإكرام يا ذا الجلال الإكرام بعد إخوة أحبال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا صحابته الكرام إياكم والجلوس في الطرق قال إياكم في الطرقات فقال له يا رسول الله ماذا نأبد إنما نجبث لنتحادث بها قال الميسى صد إن كان ولا بد فأعطي الطريق حقها قالوا وما حقها يا رسول الله قال رب السلام وإماطة الأذى وتعين الرجل في حمله على ذات بدك إلى غير ما ساقه الحديث في رواية الأخرى وهذا انتهى هنا لنأتذر هذه الحقوق الثلاثة ربط الثلاث وإماطة الأذى وتعين الرجل إذا كان تكلم فتحملك ذهو على ذبتك او سيارتك او غير ذلك اخذ هونت الاستقبال هاتيل او كورس وكي الاول الذي ورد السلام اي إذا سلم عليك أحد في الفريق إلقاء السلام سنة،, سنة لكن قال نفع فلا ورده واجب رده واجب إذا كان إلقاء السلام سنة فرده واجب الفريق منهد للهروف يمر منه الصغير والكبير والضر والفاجر والذكر والأنسى والشريف الصعيف وفي الإسلام ليس هناك تفاغل بين هذا وذك ليس هناك تفاغل بين هذا وذك من نقي الأولى الثاني اجتدأه بالسلام ورده يكون واجبا دواء بالكلام أو بالإشارة أو بما يتصل بذلك والحق الثاني هو إماطة الأذى وإماطة الأذى تتلقف في مجموعة من العوامل أيها الإكوة إذا وجدت حضرة للطريق يمكن أن يؤذي المعرّة وجر عليك إزال يعني أنت لست من وضع هذه الزفور فإذا مررت ووجدت هذه الزفور أي هذا الحجر أو مص يتدل إلى الطريق وجر عليك أن تزيله ولست أنت من وضعه وبالتالي كيف بمن يتأمند أن يضع هذه الزفور؟ وعلاقة الأذى وأردت السلام وعلاقة الأذى وإعانة ذا الكذب إعانته على الحمل يعني إذا مردت وجدت شيخا كبيرا لا يستطيع المشي حملته وجدت رجلا أو رعفا كبيرا لهما حمل تقيم أعمتهم على ذلك وهلما جرى ما ينبغي أن يرعى في حق الطريق وبالتالي أيها الإخوة هي مسؤولية كذبا الآن وجد علينا أن نتحدث عن حوادث السير والغروب وهي منافذة تطرد نفسها قبل أن يأتينا الإشعاع السؤال المحذر من الذي يتسبب في هذه الحوادث بين ثلاثة جواهب أو جهات هل الإنسان هو الذي في بهذا الحديث سواء كان تأخفا أو راجلا أم هي السيارة هي الذي تتثب في الحوالي أمه هو الطارق نفسه هو الذي تتثب في هذه الحوالي إشكالية كبرى تستلزم منا أن نتحدث عن هذا الموضوع أكثر من جمعة وليس في جمعة مراحقة لأننا إذا عرضنا حقيقة أن نصل إلى الحق يجب ان نبحث عن الاسباب حيث مختبأت ولا نعمل كلا على جانب دون احد نعم نقول ايها الاخوة الذين يستعملون الطريقة في السيارات عليكم ان تحتدموا قواعد المروض عليكم ان تحتدموا الاشارات المرورية عليكم ان تتدموا السرعة المحددة عليكم أن ترافق سياراتكم بالسيارة الضرورية حتى لا يصد الضمام من بين يديك عليك وعليك وعليك هذا معروف وحتى إذا أردنا أن نقفز من ذلك الإسلام وجد أن نجد مصوصا عديدة تحرم على مستعمل الطريق أن يتسبب إذا تهاول في تطبيق هذه الحقوق في قتل الإنسان أو ضرحه لأن النبيب عظلًا يقول لزوان السماوات والأرض أهوى عند الله من قتل نفس مسلم بغير حقها لزوان السماوات والأرض أهوى عند الله من قتل رئيس مسلم بغير حق وقتل رئيس مسلم بالحق يكون رئيس السلطان رئيسة لعامة الله قال النجير صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكفر الهرج قيل وما الهرج يا رسول الله قال ان ينتشر القتل لأمتي القتل بغير حق وقد ظن العلماء العطل الأفضل ان هذا القتل سيكون فقط بإغتيالات وغير ذلك فأفضل ان ما تحصد الحوادث من الأرواح يفوقوا بكثير ما يحصلوا في الشقافات والقروب والشباكات وإذا أردنا أن نعلم بينا لا تصليفنا نحن وما تردنا لهذه الحواجب من بين الأمم فإلا الله وإلا للحمد يحسن بغتابة أول عالميا في حواجب التير حينما يكون الطريق محطرة. وجب على البلدية المصباحة لانها يلزمها اشماطة الاذعة للطريق. البلدية احيانا هي التي تتجب في هذه الحطبة. الفيهات المسهولة ليست بمعثير عن هذه الحطبة. ما لنا نحمل الشعوب فقط برية الفتاة. كلنا شركات في هذا الوطن. لماذا اتضحف على الذكون؟ كلنا نتفارك في هذا الرطل في بناء بيت الكرة الأرضية. ربنا زبارك وتعالى جعلنا خلفاء في الأرض وأصلح لنا الأرض. فالويل الويل لكل من تتبق في هذا الإفنان. قال الذي صلى الله عليه وسلم. فضع الرجل بالله. من اعان على قتل مسلمين ولو بشق كلمة فهو خالد في المار من اعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة كلمة واحدة وانت بشعر تسبلك بمن يعين على قتل مسلمين بك الضعان وربنا صبارك وتعالى يقول وانزلنا الحديث فيه ذأك شديد ومنافع الناس هذا الذأك الشديد من الأرواح ومنه هو أيها وقد طلب إلينا أن نبحث جديدا في الأسباب الحقيقية الكاملة وراءه بانتشار حواذب السير الرشوة الرشوة داء عضال ينخر كيان الأمة وقد حرمها الصرع وحرح القدم العالم حرام نحن نحن ضرع الشريعة الاثنانية. الشريعة الاثنانية حرمت الرسوة ولعن فيه الثلاثة. لعن الله الراجي. والمرتشي والرائش. كلها الرائش. قال الذين يتغصص بينهما. او الذين يمشي بينهما. يمشي بينهما يتغصص بين الرائش والمرتشي. نعلا تنفج الرسوة من المجتمع. ونعلا يكون عندنا ضمير حي لإقابة في هذا النظام وما لم يكن عند العامة ضمير حي تحترام قوانم السيد لن نستطيع أبداً الإصلاح مهما يكون الأمر مهما يكون الأمر والطريق لا حقوق كما أثلتنا وكما نزلتنا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو في مدينة رسول الله فأسدنا ومين هو لينا من الطريق يقول والله لو تعفر الضغرة الضغلة في الحراق لقد شدوا ان يتألم الله عنها لما لم تصبح لها الطريقة يا عمر لما لم تصلح لها الطريقة لانها تعفرت والذي يجهد ضغلته اكثر من ما تطيق ان نفتن منها عن ذلك ويمكن أن نأخذ هذه الأصول أو هذه الأصول ونطبقها على عطرنا حاضر لأنها نعمة من الله التشارع أيها الإخوة نعمة من الله يقول الله تعطينا في خضم ذكر النعم تتياق بك المؤمن من حلال الله زوجة صالحة تسكن إليها المرض وتسكن إليها النب ومثل مريح فيه الغل والماء البارد وهي والمركب المريح والثالث كان لديه مبكب كان لابو فراث وكان له حمار وضغلة ونقفتين وكان يعتني فيهما حتى أغيى أن أحد العشائر أو النوافح بمعنى الإبل حينما أفلت كان الله أفلت ينقي في الشعير من غيره فيهشمه بكي يلاوله هذا الأعهاد هذه النعحة من شفتة الاعتماد ومرة النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة تذكي وتشكي إلى رضي الله أفلت من شفقة صاحبها عليه فناده البعض قد أهاد البعض قال ما تحمله ما لا يسيق تحمله لا لا زيق حينما تأخذ سيارة في الطريق والأعلامة أن تجري مثلاً 120 كم في الساعة فإن زدت على ذلك تهوان فأنت تحمل ناقفك ما رصدك وتحمل ناقفك ما لا تتحكم به فإذا تذببت في قتل رئي مسلمين فعلم في نائب أنك خالفت أمر الله لا نقول أمر المروضة. قال أهل العقل العقل من وقع في الأمر احتال له لكن العقل الحقيقي الذي يحتال الأمر حتى لا يقع فيه أقول قولي هذا وأتصر الله لولكم وإسائل المؤمنين أمين الحمد لله, والحمد لله. الله. الحمد لله الكبير المتعام للجداد والإفضار المنزح عن الكفل والمتل والمتال وصلاة ربي وسلامه على بقلب الطهور وراث الحق يم وعلموه وعلى آله وأسرابه أحاب الأحيثة السليمة والقيم المستقيمة وعلى أن نستند هداهم واقتفأ أصارهم إلى يوم السين والجزاء وما بعد إخوتي أحضر رسول الله في إحباء رقم عالمي وجدوا أن أكثر حوادث السير ستحدث بهذه الأسباب هناك أسباب لكن أكثر أسباب هو أن الذين يقعون في حوادث السير هم المراحقون بمعنى الضائشون في العقل الذي يعطيه الآن السيارة ليتفاقهم مع المجتمع لأنه 17 سنة أو 18 سنة اشتغله سيارة فرحبة وقام يتباهى على أسحاب أو أمام أسحاب أو أمام المجتمع لا أت أدري ويسير بالطرعة الجنونية مفرطة فهذا أكيد سيستثب في هذه الحوادث المرعبة أهل الأولى الثانية أكثر الذين يقعون في حوادث هم الذين كانوا يسوقون سيارتهم تحت تأثير الخمر وقال أن الفعطلة في الخمر قال إنها أم الخبائس أم الخبائس الحدول العجاء أيها الإخوة هو أن كل إنسان نقول له لا تسوق سيارتك وأنت تكرع كأننا لا يزل في طول تشريع وكأننا تقرس من قول الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرع حتى تعلموا ما تقولون فكأن كل هؤلاء لا تسوق السيارة وأنتم سكرع حتى تبتيقضوا ولكن إذا أوقفتم السيارات تشربوا الدسول المغربية يقول يحرّب بيع الخمر المسلمين يمنع بيع الخمر المسلمين بنعنى لا نكون من ذلك الوعب فقط المسلم إن الخمر حرام بيعها أيضا حرام إبخادها إلى البلد حرام صناعته حرام حجره حرام حتى لعنى من الضاطل في الخمر والمحمولة إليه والتجلس على الرئيس يدار حولها الخبر والذي كذا والذي يارى المجرى ولا يتبين قده كله دغل في المجرى في هذا الحرام إذن حينما تقول بالمجنود راج المجنود لا يتحكم في نفسه تقول له لا تقصر نفسه, نفسه, نفسه وتعطيه سكينا ماذا تفعل عنه يعني حذر آج إذن ذكي مخففة نهاية الحواجد يقوم <تصفيق>